م و ل ا ي ا صل و سلم دائما أ ب د ابدا على ح ي خير مولايا ب ك كلهم الخلق صلي وسلم ئ م ا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 「あなたは神様のお世話になったのです」 غ ر م يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع ا ا ل أ م ة بذكر الرسول تشحذ ا ل ه م ة يا ربي بجاه النبي ازح الغمه ة يا ربي ب ج النبي أ ز ح الغمه قمرون قمرون سيدنا ل ن ب ي قمرون وجميل وجميل وجميل س ي د ن النبي وجميل ت ح ل ى ص ف ا ت ه يا بخت اللي فضلوا في ظله ما ماشي ت ش ف ع ل في مماته صل على محمد السلام عليك يا يا رسول الله 「さあさ ل ا あさあさあさ ا さあさあ ي あさあさあ ا あさあさあさあさ ل さあさあさあ